بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خنقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتاين وهديناه النجدين فنقتحم العقبه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 أَلاَ يَكُونُ أَصْحَابُ النَّارِ مَلَمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمُ النَّارُ مُقْصَدٌ